112. أفتمارونه على ما يرى 113. ولقد رآه نزلة أخرى 114. عند سدرة المنتهى 115. عندها جنة المأوى 116. إذ السدرة ما يغشى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 119. تلك إذا قسمة ضيذا 110. إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من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 119. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن 110. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم فِي في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى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 114. وأن عليهم نشأة الأخرى 115. وأنه هو أغنى وأقنى 116. وأنه هو رب وأنه أهلك عادن الأولى وَثَمُودَ فَمَا ابْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ هْوَ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّ 114. فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى 116. أذفت الآذفة 117. ليس لها من دون الله كاشفة 118. 112. وتضحكون ولا تبكون 113. وأنتم سامدون 114. فاسجدوا لله واعبدوا